ازور سيدي ومولاي غريب بالغربا وبعيد المدوا ومغير الشيعة والزوار بيوم الجزاء مولاي علي ابن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك يا ولي الله السلام يا حجه الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض السلام عليك يا شمس الشموس wa anisa nufus wa rahmatullahi wa barakat taabna taabna كثر ما ننطر تعبنا تعبنا يا تعبنا يا, يا بن موسى لو كنت تدري تعبنا تعبنا لو زياره يزول عنا عنا عنا ابني تعب يا مولاي طريقك للجبال والله عليا يا, يا يا يا ايه يا طير ايه يا طير ايه يا طير هنيا تمتلك جناحان وتجول وتجول بها البلدان يا ليت انا مثلك وامتلك جناحان واطير وياك ونزور الامام الرضا <تصفيق> قال تتصل حبيبه وبعثها لديار الرضا ابن النجيبه قل له يا ابو محمد ترى الفرقه صعيبه وقل له يا ابو محمد ترى الفرقه صعيبه من دونك الدنيا ترى طايقه علي honaka dunia ضيق كل هذا نصيبي هو غريب الدار وانا غريب ليه حبيبي ليه متوانى قربك من حبيبي عليا يهون الموت لبن علي الموت لبن الشكيه <تصفيق> يار الولي خذ روحي هناك باب الحوايج دبلتي اقصد هوياد ندخل بجنه حايره ونصير كملان ندخل بجنه حايره ونصير كملان نشرع بذكر زيارتك النسويه نشرع بذكر زيارتك Yeah, innashwiya ya ليل بترى اختفى وخاف تراني حاير بالفكر ما ادري ايش الاجواب رد لي يا صاحن ولاد اشلي الاطيار رد لي يا صاحن ولاد اشلي الاطيار نور القمر والله من نور ضيه نور القمر والله من نور ضيه يبو عتخراسق وقعد اكيلي للفرح ونطر المرجان كللهم اللي علىن ولاد حجة الرحمان كللهم اللي علىن ولاد حجة الرحمان اعني يا ابو محمد علي ابن الزكيه اعني يا ابو محمد علي ابن الزكيه mene wasiya ya allah mur alayya ya rayih mur mur mur ya fi ور علي اذا ما يمو والصبح للشاعر صلاح رمضان للشاعر حسين العبد السلام